الوحدة السادسة عشرة العطلة الدرس الثالي والتسعون المفردات انظر واستمع وأعد طلاب يساعد يسافر يقترب جواله زكاه الفطر فقراء صاع شخص مكتبات مزرعه الضحيه متاحث نهر النيل جبال العاصمة فريق يحج يعتمر بلد الوحدة السادسة عشرة العطلة الدرس الثاني والتسعون مفردات إضافية انظر واستمع وأعد واحد المحرم اثنان صفر ثلاثة ربيع الأول أربعة ربيع الآخر 5. جماد الأولى 6. جماد الآخرة 7. رجب 8. شعبان 9. رمضان 10. شوال 11. ذو القعدة إثنى عشر ذو الحجة